دي و افانينا ما ننسى شي Att hålla mig, att jag i رحمه وقل زماني زماني زماني الثفالي <تصفيق> اهفيدة البدء الذاهب من غير اني اهتيد ترود الفادي من غير جليس ازاي اعيش في الدنيا دي من غير ما يتهنى وآه روح الحيران من غير حبيب من غير حبيب يا طفالي يا طفالي الأل إل والهل إن غب حبي واعني إن حبي يا دوال يا في عيونك عشتكي مينك تسعيدي القلب علىكوا الا يا ليالي الا يا ليالي ليه تعالي ساعتي تاني ارحمي دمع ورد لي امالي أنا كنت أحب الحياة وطيف خيالك نديمي والقلب ودّع ودّع ودع من انا ااا